العرب نشد غيمة, غيمه ورا غيمه, غيمة وطاب الفل ليالي عشق نجديه تراها بيل وله ممطور تغنت نجد في برج الحيا والنور ضياما على the فهي شعور على العرب, العرب مشة غيبة مشة غيبة نكسل قلب لك سلبال في في هدم عين تشوفك غير لها والسور وش نسميك وش نضرب مثل يا ما اضرب يا فرحه من نسل فرحه يا جبر الخا se ha de tu Ya عزوتنا رعاك الله لنا والله يديم الحال عز...